بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بلا يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم شوء العذاب وهم في الآخرة هم مناخترون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّنَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ نَوَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَطْمَئِنُّونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ دِيَأَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا وَلَمْ ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين واجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما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 يَمْلؤُ دُخُولُ مَسَاكِنِكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ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 إنِي وَجدَدُم رَأةً تَمْلِلكُهُم وَوتِييَتْ مِن كلُلِّ شَيم وَلَهَا عَرشٌ عَظِيم وَجَهَا وَقَوْمَهَا يَسجدُونَ لِشَّمْمس مِنْ دُون اللهِ وَزَيَّّنَ لَهُ مُشتَيطالُوا عَعْملَهُم فَصَدَّهُمْ عَ السَّبِيِ فَهُم لا يَحتَدُون صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ ذُو الْجَوَارِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقهي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إن يُنْقَى إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَثُونِي فِيهِ 11. أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون 12. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ولمر إليك فانظري ما باتا مرين.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 لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ تفرحون <تصفيق> ارجع ليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة أدلة وهم صاغرون <تصفيق> قال يا أيها الملأوي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 لن كتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر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 ثَُّ لََقُولَّ لِولِيهِ مَا شَهِدِ نامُه لَكَ أَهْلِهِ وَإِنا للَصَادِقُون وَمَكَرُوا مَكْرَ وَمَكَرنَا مَكْرَو وَهُم لا يَشعرُون فأَظُر كَييفَكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِادَ مَّ رناَاهُم وَقَوْمَهُمُ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوطا إذ قال لقومه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 فأَم قَا أَخْرِجُ أَلَلُوقٍ مِن قَرِيَةِكُمْ إِهُ مُ أُنَ سَُةَطَهرُون فَأَن جَيْنَهُ قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا ألا الله خير نمبر ما تشركون ان من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حداء قذات به مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُبِتُوا شَجَرَهَا إِلَٰهَهُم مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيِلَاهُم مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الرَّبِّ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَّكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ هُوَ ۗ مَن يَعْبُدُ غَيْرَهُ إِلَٰهًا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 117. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَلكِ أَكْتَرَهُم لاَا يَشْكُرون وَإِنَّ رَمْدَكَ لَا يَعلَمُ م تُكِن نُصُدُورهُم وَماَا يالِنُون وَماَا مِنْ غَائبَةٍ فيِي السَّماءاءِ وَلَ ررضئَِّ فِي, في كِتابَابٍِ مُبين إن هذا القرآن يَقُصُّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة رَبَّكَ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ التَّائِهِينَ إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبَتْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا فِيكُمْ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 وَيَوْمَ ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وَمَن فِي الأرض إلا من شاء الله وكل ناتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ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 وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا